سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدير له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهما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 الزواجل تتسكنوا إلي وج بينكم وَدة ورحمه إن في ذك لاآيات لقوم تفكرون ومن آياته خلقُ السماوات والرض وقتتنا فلسنكم وَوانك إ في ذك لاآيات للعاين ومن آيات مَن مكم باللين والهار وبت غكم من فضله إن في ذلكك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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أمنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذق ذَٰلِكَ ٱلنَّاسُ رَحْمَةً فَـرِحُوا۟ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ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 إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع هما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في نرضيات بها الله إن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 ممي للّ ولا شَفية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 اِنَّهُمْ مَهِينٌ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِم كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى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 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً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 يا نساء النبي إميات من منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله ويعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رِزْقًا كريما يا نساء النبي الا استننك احد من النساء تقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن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 فَبِاللَّهِ وَكِيلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَصَرِّحُوا لَهُنَّ صَرِيحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبيين راد النبي ويستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمان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 فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يدعون لا تجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتنوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إن ما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا فيها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 كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز نليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إن إنكم في خلق جديد أفتلى على الله كذبنا به جنة بيه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 واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يوكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازا إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير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 والعلي الكبير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 الذين استكبروا لولا انتم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار افتامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا وأصر الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق ال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 عش ما آتناهم فكذب رسني فكيف كان نكيد كلما ععضكم ب واحدد أن تقوم الله مثنا وفراد ثم تتفكروا ما بصاحبكم منجن إن هو إلا نذير ل بين يدي عذاب شد كل ما سألتكم منجرين فو لكم انجرية إللا على الله وهو على كل شيءشهيد كل ربي يقذفوا بالحقق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 ظهم بعدظاً الله غروة إن الله يمسك السماوات ولارض أنتنزولة ولا إن زلت إن سكما من أحدد من بعد إنه كان حليما غفورة وأاقسم بالله جهد أيمانهم لاإنجاءهم نذير لا يكون هدا من حدوم فما جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى فلما جاءهم نذيرهم ما زده إلا نفور استكبارا في الأرض ومكر السء ولا يحييق المكر السء و إلا بأهله ف اليننظررون إن لا سُنة لوولل فلا تجدني سنة الله تبدديلة ولا تجد للسنة ال لا يتحويلى أولم ييسير في نرض ف نظر كيف كان عقببة الذي من قبلهم وكانوا أشد منهم قو وما كان الله ييعجز م شيء في السماوات ولا ف نرض إنه كان عليما قيرة ولو يوااخذ الله الناساسما كسبب ما ترك على ظهرها من دا ولاكيخ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 اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فيالاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ان درتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع ذكر وخش الرَّحمن بالغيب فَبشروب ب مغفرةجرٍ كريم إن ررحمُ ح الموت وونكتب ما قدم وأآث روم وكل شيء إنح صينا في إما مِ مبين وضب لَ ثلاث نصحاب القرية إذجاء ا المرسونَ إ رسلنا إليه مثنين فَكذبوا مافعلززن بثالس فقالوا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 منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وَهُم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني هي آة يُريدنِ الرَّحْمَُ بذُّ ال لا تُغْنِ عنعَي شَفعَتهُم شيءَهُ وَلا يُقِذُون إنِن ي إِذَ الَّ فيِي ضَلال مُبيد إنِن يآ م تُ بِربّكُمْ فَسْعُود خِيلَ دُخُلِ الْجَنَّ قالَا يلَيتَقوم علمونَ بِماَا غَفرَلي رَبّ وَجعلني منن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 ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 هذا أجلون بما كان ييكسبون ولو ن شاءنا تمنا على عيونهم فستبق السط ف عن يبصيرون ولونا شاء لم صخناوم على كانت فنستطعوا مضيوم ولا يرجعون ومنحملمر هنا كش في الخلق أ فلا تعقلون وماعلم منه الشعر وما ينبغله إن هو إلا ذكروا وقرآن مب لتونزر من كان حّ يح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 والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن يكون فصبحبحان الذي ده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اسم الله الرحمن الرحيم والصافة صففا فزجرات زجررا ف التاليات ذكررا إن إكم ن واحد رب السماوات والرض وما بينهما رب المشارق إن زي السماء الدنيا بزينة الكواكب حف ظّ كل شيءطانما لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه ساقب ثاقب فاستفتهموا أوموا أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا وإن هذا إلا سحر مبين هذا ميتنا وكننا ترابا وعظاما ان لمبعوثون او اباءن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 م أذلك خير النزُل لم شجرة الزقون إن جعلناها فتننَة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيمِ طعُها كأَ ؤوسُ الشياطين فإنهم لآكونَ منها فمالالئون منِها المطونَ ثم إن لم عليهها نشوبًا مِ حمم ثم إن مرجعهم ل إلىنجحيم إنهُ الفواب أوضون قال لنفهم على آثارهم يهرعوا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 ف سغما فك من المضحظين فلتقام الحوت وه مين فلولا أنه كان من المسحين لاث في بطني إ لا يميبع.